إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صَدُورَهُمْ لِيَسْتَغْفِرُ مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِلَّا هُوَ عَلِيمٌ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 وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا ولئن قلت إنكم مبعوتون بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين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 صَنَعَ عَلَيكَ الطَّارِقُ بَعْضَ مَهِيشٍ حائلاً كَوَقَائِدٍ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْكَ نَزُلٌ أَوْ جَاءَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ أَنْ نَقُولُ نَسْتَعِيهِ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 وآتاني رحمة من عنده فأميت عليكم أنرزمكمها وأنتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما لم إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاك ربهم ولكنني أراكم قوما تجهلون ويا قوم من ينصرني من الله إن طردهم أ تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن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 قَالُوا يَا نوحُ قَدْ جَادَلْتَ فَنَافَعْتَ وَكَثُرْتَ جِدَالَنَا فَاسْتَنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ قَالَ إِنَّمَا يَأْتِيكُم بِهِ اللَّهُ إِن شَاءَ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ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 وأُشِيئ إلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَيْ يُؤْمِن مِن قَوْمِكَ إلَّا مَنْ قَدْ آمَنَ فَلَا تَبْتَئِس بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ وَأَصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَرَحْمِنَا وَلَا تُخَاطِبْنِ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُم مُغْرُقُونَ ويصنع الفلك وكلما مر عَلَيْهِ ملأ من قومه سفروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب مخزيب ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفاردتني قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا سبق عليه القول ومن آمن وما آمن إِلَّا إلا قليل وقال اركبوا فيها باسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موجه كالجبال ونادى نوح ابنه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 وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْضُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِ وَقِيلَ يَا أَرْضَ بَلَعِمَاتٍ وَيَا سَمَاءٌ أَقْلِعِ وَبِيْضَ الْمَاءِ وَقُضِيَ الْأَمُ وَسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِ وَقِيلَ بَعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى لُحُ الرَّبَّ فَقَالَ رَدِّ إِنَّ نَبْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنفَأَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ قَالَ يَا لُحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلَا تَسْأَلْ مَا لِي سَلَكَ بِهِ عِلْ إِنِّي أَعُوقَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَتَ مَا ليس لِي سَلِي بِهِ عِلْ وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِ أَكُم مِنَ الْقَاسِرِينَ إِلَيَّ يَنقَضُ بِسَلَامٍ مِنَ اللَّهِ وَبَرَكَاتٍ عَلَيْكَ وَعَلَى أُمَمٍ مِّنَ النَّاسِ وَأُمَمٌ سَنُمَتِّعُهُمْ ثُمَّ يَمَسُّهُم مِّنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ تلك من أنباء الغيب نحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإذا عاد أخاهم هودا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 ويا قوم استوفروا ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزيدكم قوه الى قوتكم ويزيدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا متمردين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 مما تشركون من دوني فكيدوني كميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من إلا هو آخذ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 ان رد على كل شيء خبير ولم ما جاء امرنا دَوْ وتن والذين امنوا معه برحمه منا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسلهم واتبعوا أمر كل جبار عنيد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 فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقالت تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا لَجِئْنَا صَالِحَوْنَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا وَمِنْ خِزْيٍ أَمِ الذِّي إِنَّ رَبَكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ وَأَخَذَ الَّذِينَ غَلَمُ الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَافِئينَ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 فَلَمَّا رَأَى بَأْسَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَى الْهِنْدِ رَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ إِنَّا أُرْسِلْنَا إِلَى قَوْمٍ لوط وَمَرَأَتُهُ قَائِمَةٌ فَضَحِكَتْ فَبَشَّوْنَا هَذِ اسْحَاقَ وَمِن وَرَاءِ اسْحَاقَ يَعْقُوبُ قَالَتِ هَوِيلَتَ أَأَلِدُ وَأَنَا عَجُوزٌ وَهَذَا بَعْلِ شِيخَةٌ إِنَّهَا ذَا لَشَيْءٍ عَجِيبٍ قالوا أتاجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد فلما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 وَإِنَّهُمْ آتَاهُمْ عَذَابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ وَلَمَّا جَاءَ رُسُلُنَا رُطِلُوا ضِيقَ بَغْضِهِمْ ذَهَأُ وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ نَصِيبٌ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 إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمصرنا عليها حجارة من سجيل موت مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإذا عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجَرًا إِنْ أَجْرِيَ إِنَّا عَلَى الَّذِي فَطَرًا أَفَلَا تَعْفِدُونَ وَيَا قَوْمِ اَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ نُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَذِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ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 قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونك فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم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 وَأَصْبَحَ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادٍ قَوْمِهِمْ وَإِلَى ثَمُودَ أَقَاهُمْ صَالِحًا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 إن موعدهم الصبح أليس الصبح بقريب فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها وأمصرنا عليها حجارة من سجيل مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعفضوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاط عليكم عذاب يوم محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقس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 119. وكنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقا حسنا وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه 111. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما إلا بالله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 ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعديد قال يا قوم أرمطي أعز عليكم من الله واتقذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط وَيَقومُ مَعْمَلُ عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ فِي جَذَابِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ وَلَمَّا جَاءَ جئنا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة مننا والذين آمن معه برحمة منا وأخذت الذين ظلم الصيحة فأصبحوا في ديارهم جادمين كألم يغنوا فيها. ألا بعث لـمدينك ما بعث التمود ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسُلْطانٍ مبين بآياتنا وسُلْطانٍ مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد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 إنها قائمة حصيد، وما ظلناك ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغننت عنهم آلِهَتُهُم التي يدعون من دون الله من شيء إلا جاء أم ربك.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 له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤثره إلا لأجر معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شكي وسعيد فأما الذين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 وَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُودٍ سَلَامَتُهُ فِي مِرْيَةٍ إِنَّمَا يَفْقِدُهَا الْغِلَّانُ ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لم وفوهم نصيبهم غير منقوس ولقد آتينا موسى الكتاب فاحتلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ كُلَّ لَمَّا يَنْفِيهِمْ رَبُّكَ أَعْمَالَهُمْ إِنَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ خَبِيرٌ تَسْتَقِنَّ كَمَا أُمِرْتَ وَمَن تَابَ مَعَكَ وَلَا تَطْغَ إِنَّهُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصروا وأقنوا الصلاة طرفين مهار ودلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات 119. وذلك ذكرى للذاكرين 110. واصبر فإن الله لا يضيع أجوى المحسنين 111. فلبلا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن منهم واتبع الذين ظلموا ما أثرفوا فيه وكانوا مجرمين وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مخلحون ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين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 رسولنا نثبت بِهِ فؤادك وجاك فيها به الحق وموعود وذكرى للمؤمنين وكل الذين لا يؤمنون يعملون على مكانتهم إنهم يعملون وتأذرون إنهم